تجارب سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غالب وسط التجارب سوف أحارب ورغم ضعفي سأكون غالب فليست مني كفاية لكني إلهي قوتي إن كنت بنعمة حارب فليس مني كفايتي لكن لله قوتي قالت.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 عندك أعطش أجوع لا فرق عندي مدام قلبي يفيد دوما بحبك أنت السلام والهنا أنت كريم في العطاء أنت السلام والهنا. في الهم أنت للعذاب ومهما أسألك تجاوب فليست مني كفاية لكن بإله قوتي قالت فيك نعمتي إن كنت بالنعمة حارب فليست مني كفاية I'm yeah. yeah. بالخير عمري مجددا شبابي مثل الطائري يا مبعدا عني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهري يا مشتعا بالخير عمري مجددا شبابي مثل الطائري يا مبعدا دوني ذنوبي وعيوبي بسفك الدم الطاهرين للموت عندك مخارج للداء أنت معالج للموت عندك مخارج للداء أنت معالج بحبك قلبي هائج وروح بردياك بطال فليست مني كفاية لك قوتي قالت فيك نعمتي إن كنت بالنعمة حارف فليست مني إفايتي لكن إلهي قوتي قالت فيك نعمتي إن كنت بالنعمة حارف